بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والصافات صفا سوين بفرشت الرئيس بوكان فالزاجرات زجرا بوفرشتانش كدخرن بسرستم استمكاران دا لسر مرقول لقيامة دو زغدا فالتاليات ذكرا بوانشی که پیام آسمانی کان دگینن بپی گمبرانو بسریان دادی خوی نوا. این نیلاکم لواحد. براسی خداي اوا تا یشی کار. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. پروردگاری آسمان کانو زبیونی نيوانيانا پروردگاری راج هلا تکانی ش. إنا زينا السما الدنيا بزينة الكواكب بجمع ما أسماني دنيا من رازن دوتو و وروشني أستير وها من كل شيطان مارد أسماني من بارست ولا بيلانو الشر هم شيطان يجي سركش لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدخون من كل جانبه كان نتوانن هوالي أو نخشو برناماني كا بفريشتا بلند كان دسپيردريد بيزان نوبی بيستن تونك لهم لايك و پارچا بودها ويجريد دحورا ولهم عذاب واصبت بووي تيك باش تشن رينو وراو بن رين سزي سختو برداوام لقي امد بويان اماديا الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب ماغرويان كا حوالك بفرينيتو بيويت بويدربتشيت اوا السيري شي روناك شفالي ذاك بيت ولا لاوي دبات بس اهم اشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب اي ببرسا اي پیغمبر لبي باورن بفرسا يا اوان جرين ثرو قوره ترو بهسترن يا اوشتاري تركا دال عثمان قردو واك اسمانو زويو تشو وكان هتا دواي بيغمان اما اولمان لقريشي متدروس كردوا كييتشي كان قونا غكان يدرس كردني باوك ادم بل عجبت ويسخرون نخير سيرى توسر سامي لبيب وريكا فران كتيا وان قال تدا بوهمو بلج بهيزانا. وإذا ذكروا لا يذكرون. كاتي شيء عمشجاري بكران عمشجاري ورنا قرنو سر بعداً. وإذا رأوا آيتين يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. کاتک بالگامات جزیک دبینند دی کنک گالت جارو باور نکن دشانود امی امت دی بینینو دی بستین دچالد جادوی چی اشکراه شته چی ترمیه؟ ایدا متنا و کننا ترابو وعظامن این نا لمدعوثون. اروهادالن عیا کاتک مردینو بین و خاکویسک عیا امت زندو دکرینوا. أو آباءنا الأولون. أي بواني دير نشمن زندو ذكرتهوا. قل نعم وأنتم داخلون. أي بير غمبر لا والله ميان دابلي. بلي لا كاتك داك أي والزليل ملكت. فان ان ما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون او سادلان ایهاوار آخو اوف بو اما اما این راجی قیامتو لیه پرسینه ویا اینجا بهارش و پیان دو ترد اما راجی جا کردن ویا که ای و بر راتان ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم خداي جورا فرمان دادا بفرشتكان هم معواني استميان کردوا كوان بکنوا خوانو هاو سرانيان خوانو هاو شوانو اوشتانشي كادان پرز لجاتي خدا انجار ما يان بکن بور رقيد وزغ تونك ببعورو تاوان بارن وقفوهم المسؤولون لكاتي الرابيات شكردنيان ده فرمان ده ريد آدي بيان وستنن بيقمان اوان پر سيار ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون پيان ده وثريد اوه چي تانا بو پشتي يكتر ناگرن بو برگري لك ناكن نخير تازك كار لكار ترازاوا امرهم ان ينتسلي بعد صلاة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. جرد است که آن بقای غاکانی اندالین. به گمان ایوا همیشه لای راستان لیگرت بوین. هولتان دادای ما بخورتیم بدر و بل لم تكونوا مؤمنين. آنیج لولامی اندالین. نخیر. وانیا ایوا هر خوتن ایماندار نبون. و ما لنا عليكم من إماه تزور دا صلاتك ما فحق علينا قول ربنا إن لذائقون. یه تور خود چارمان نیه دبید بر یارداده پروردگارمان به پیاده بکرید دبید سزای بی ایمانی و تاوان باری خو من بچه جین فا اغویناکم اینکن ناغاوین لولا میانده راستا ایم ایومان گمرا کرده بو بلام خوش من هر گمراو سر لشه فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِفُونَ انا كَذَلِكَ نفعل بِالْمُجْرِمِينَ أو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أو أنا كاتي خوي به عن خدا يغني هيد الله سريان بعد داو فيان ذكر دخو عنه في ويقولون إننا لنتعرف آلهة لشاعر مجنون. واز لا كان يشيشت. بل جاء بالحق وصدق المضللين. نخير، وانيا، بلق أو حقه راستی پیغمبرانی پیش خوشه سلمان دوا اینکم لذائق العذاب الآلم وما تجزون یلا ما كنتم تعملون. مدام ایوان کاتی خوب برودن پیان کرد دبیت سزا ایزار به ایش بتجن. تو نتان لی رد بقدر او کارو کرد و آن نبید که کاتی خوی عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وی باز کره حالی خدا ناسان بو. بلام بنده دل صوزو هل بشار دکانی خدا امام داره بر رزکان. اغوان رزقو روزياش كرايزو روزا بندو جاري كراويان بيش كش دكريد لسرسيني ودفريزي روزيو فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين ميوهاتي هما جارو هما تششن هاوريلا قال قدرو ريزيشي بيو ندا لا ين بروردغارو فريشتكانوا لبه هشتی پرلا ناز نیعمت دا، باهمش دور لپی رو نخوشی و ناخوشی. او بختوارنا لسر كرسيو و قنف الرازا و کان برعمبري يکترید آدنشن. خداي جور داد يخات دل اي ايمان داران و بتابتي اونين ناسيا ويکن تابدیداري يکتر شاد ببنو نو بنو یادی چنی دنيا و خبات چن لپناوي آيني خدا دبكن. يطاف عليهم بكأس من معين لبيضاء لذه للشاربين لقرداخي تايبتي دا تايبتيان بسردا دجرا شرابك زورس بيو بلزتا بو او كساني كدي خونو نورشدكا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون او شرابا؟ ندبيتا هوي سرعيشو اعلنزدان نمستو سرخوشو بيهوشيان دكاد وك شرابا ناپو اختكاني دنيا وعندهم قاصرات الطرفعين لتنشيان وحوري تاو قجدا نشتون جغل هاو سرانيان تاو بو كسيتر هالنابرن كأنهن بيض مكنون هرداليه الكيكولاوي باكرا وشاراوان كذ دستيليا نداون فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون إن يترو بختورانا بدهم يعيشو نو شوا برسيار ليك تريد كانوا يادكار يا كانيان لدنيا دا باز دكن قال قائل منهم إني كان لي قرين يجي شان مولد الخوازية دليل من براس تيكاتي خو إلى الدنيا ده ها ولا يكمله بو يقول أينك لمن المصدقين أئدا متنا وكنا ترابو وإضاما أيننا لمدينون زور جارديوت توب الرواب الشي وادا كيد آيا أقربو إني خاكو إيسك إما براس بعد عجدرينه و. قال هل أنتم مطلعون؟ باشن إماندار كان روبها ولاني وتي أري أوى إوى تما شا يجناكن بابزن أوها ولم حالي تونة. فطلع فرأه في سواء الجحيم. هرك سير يشيكرب بني والنا والراسي دو زخ داجيري خواردو. قالت الله إن كت لتردين أوسابي واد بخدا خريق بو منيش تياب ريد خريق ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو قر نعمتي هدايتي فرورت نبوايا بوايا او منيش لآمد بوانينا ودوز اخدبوهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنجا بغتوران لخوشيدا دلين اما إتر نامرين بردواما جغل مردنكي يكم جار من اما إتر هیچ آزارو أشكنزه چيجنا إن هذا له الفوز العظيم براستي أمي السر كوتنو سرفرازي و بخت وري قو رو بيسنور لمثل هذا يعمل العاملون دباء بو أم بهشتا بو أم كامرانيا بو أم نازو نعمة بيسنورا وليك كارو کوششدكن با بابو أم دس بيكن اذالك خير نزلا ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين بشا او بهشتو ناز نعمه تشاكا يا درخت الجقنبوت يفكر دو ما بهي ناخوشي وازار بوستم كارن ولي الدنيا دا قالتهان دحاتو دانوت تون لنا واكر دا درخ الدرويات اي إن... إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيقوماً أود رغتك كلا ناخي دو زخدايو لبيو اللقوبو باكاني بهمو بشكاني دو زخدا بلاو کردوتوا برو مكي سلك السري الشيطان كان لناشرينيو بيلزتي دا فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ذو ذخ كان بنات شارين ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. من زور دكن بسري دا بزور در خوار ثم إن بعشان دواي أويك تريان خوارد وتريان خوارد وآه بدم شقوت هالدان وسرز نشتي فريش لكاني بزور دك الرندرن وآه براو دا زخ ديارا براوين بوشوي نيتا بتي خوارد نو او نکه تی خوی با و با پیرانی خویانیان بینی بگم رای بیران ندا کرد و او چشیران دانوا. او نب دا بطال کوه هلا دوانشون. با وریان بپی خم ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیهم سؤن بخودا بګمان زوربې پيښين انيان هرګم رابون تنکد رقبول او امدي بستني الراستي نبون ارچند ايما براستي پیغمبراني بيدار کرومان بور رواله كردبون بلام زوربين ګالتن پيدهارت فالضر كيف كان عاقبه المنذرين جاي ترتما شاب کسرنز بداد سر انجامی بیدار کروکان چی بو چون با دو زخ پاداش درانوان ایلا عباد الله المخلصین جگل لبند دل سوز و حلب جاردکانی خدا که اوان لدو زخ دورنو ببه شاد بون. وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ بيغمان نوحا نو هاريبو هناين اي مشتشارين فرياد راسيك بوين كبهالا وهاواري جاتن ها هر نوی آویشمان هشت و کب ابن هوی آودان کرد نوی زوی سرلن و و عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين اروها بسر هاتي اومن هشت بونا و کانیدا تا پنديلي ور بگرند صلاو لسر نوح لعنت سرجم ايمان داران و لهمو کاتو شيانگ دا ان كذلك نجزي المحسنين براسي اما ما ابو الشويب هذا شيء تشاكا 42 يا ديان من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين براسي أول بند ايمان داركاني ا ما لودوا اواني ترمان نقمي زريان كورت وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بيغمان لا شفينكوتو بي دباره بيغمان لا شفينكوتو في رواني نوح إبراهيم كاتيجوري كيرد بارواردغاري ببير بانغاوازيبتشو بدل شي پر لا ايمانو يك خدا ناسيوا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون رجعك باباو چي و هو ود باش أوه اي چي ده پرستن اعفكا دون الله تريدون ايا دس دست هلبست خداو لجاتي پروردگار ده تانوهد بي پرستن فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم باشا اخر ايوات سجمانك تانهي لبرورد جهانيان اوسا او هل بريب واسمانو تماشا يستيركاني كرد لداخي بيروبوتونيان ديارة بيزجنيان بيزجنين بوو دعوتي حزرتي ابراهيمشان كردوا اميش حزينة كردوا بيزار بوا من نخوشم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون وتي <تصفيق> ما لكم لا تطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. أو ساهاوري لبتكان كردوبة ريو وبيوت. أو إن جاتي كوت بدست الراسي بيا دمعلينو ديشكاندن. پرستان دعاية بطرستان قرانا وبينيان خداكانيان تيكو بيك شكاون باپلوش الله جاوية وحاتن بو إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون اوش بيوتن باشا آیا او بيكران اي خوتان دايدتاشن دي پرستن لكاتك دا خدا بديه ناري اي وشو ام بتانشا كدروستان کردون نشيان تواني برقري لخويا بکن قال بنو له بنيان فألقوه في الجحيم. كتشبيريان دروز تفردا لنا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أوان وستان بلانيشي بودروز بكن اما اولان مان تيك شكاندو ريسوامان كردن وقال اني ذاهب الى ربي سيهزين ان من براسي وبجده المودرون برو رسامه ديفر وردغارم لا اين دجداب بردوام رين مهم دكات ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم او ساكو تشيكرت لو باندا داوي لا خدا كردووتي پروردگارا نو يشي تشاكو پاكم بي بخشا اي مجموجدي كريشي بارامو خو گروجيرمان بي بخشي ك اسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني انني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كاتو كركو كوتا لقلي داب بيان يكبي ود كرم كري شيرينم بجمان من دم بيني لخونم دا كتو سردبرم تود عليتي كري تشاكو خدنا سو خوكر بزماني شيرينوتي باباجان. هر فرمانی که پیداوا جا به جایی که دنبینید، اگر خدا حسب کات خدا بیاید، لاعرام گرندبم. فَلَمَّ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادِينَهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمَ کاتیک هردو چیان تسلیمی فرمانی پروتجربون، ابراهیم اسماعیلی بر رو داخل است سرخک بو اولی سری ببرید. لقد ليكرد أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين براستي خوة كدهنا يدي إما هر آواء پاداشتی تساك كاران دا دينا لتاقي وكان دا سريان دخين تنك لي براون إن هذا له البلاء المبين برستي اما خویت اخی کرنو یی چی اشکرا و رونه وفدیناه بذبح النظیم یمش قوت چی گورمان کرد قربانی اسماعیل تالت یاتی اودا سری ببریت وترکنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم باشان اما لناو گلا نو نو و کان دا هاتودا ناوی ابراهیم مان صلا درود ريز لسار ابراهيم كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ايمه ابو شوي يبا داشي تاكا رنده دا ديناوا براسي اميش لبن ديمان داركاني ايمه وبشرناه باسحاق لبيا من الصالحين مُجْدَيْهَاتَ الدُّنْيَا إِسْحَاقِ إِشْمَان پي كأويش كاو يش وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين خير و ما رجان بسر ابراهيم و بسر إسحاق داو لنو يهردوچيان و تا إسماعيل و إسحاق چاكانو باكان هروها اوكسا لاش بيدادبن برونيستم لخويان دكن ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم براسي نازو نعمتي خومان مان رجان بصر موسى وهارون هردو شان هل هلبجارد بوبي غمبراتي هردو شان وقومه كشان مان لا تنغانك غوركا رزكار كرد لغرقبونو خنكان ونصرناهم فكانوهم الغالبين سركوتين مان بيبخشين بسردج منكان ياندا هر اوانيش زالبون واتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم باشان ثورات مان بيبخشين كارون كروي هام مشتكا تا بيروي بكا هر وها رن می‌هرد و چنمان کرد بور ریجا و ربازی راست و درست تا قو مکان سر فراز بکند. و ترکنا علیهما في الآخرين سلام على موسى و هارون إن كذالك نجيز المحسين نوبانجی خیر چنمان لنا و کانیداهات و داهیش توها که هت دنیا دنیای بريز سلاه درود و ريز لسر موسى و حارون للايان پر وردگاري مزنوب ريزوا بگوان اما ابو شوية پاداشتی چاککاران ددينوا لدنیا و قیامت دار ريز دارن إنهما من عبادنا المؤمنين و إن إلياس لمن المرسلين براسی هر دوتشان لا بنده اماندار کانی ایمابون هر چی سرشانی خویان بچا چی انجام ده بیگمان الیاسش ل دسته پیغمبرانو روان ل کراولا لا لاین اذ قال لقومه الا تتقون ادعون بعلا وتذرون احسن الخالقین الله ربكم ورب رب آبائكم الأولين او كاتا اویش با قومو غلق <تصفيق> اي او اوه نا کرد خدا نازبن اوه بول خدا ناترسن ايا اوهانا و هاورو نزا بو بعل دبن بعل بتاچی گوربو ديان پرست ووازد لخدا پرسی دهنن لکاتا اگدا او ذاتا چاک ترينی دروس کارکانا كاللها پروردگار تانه، پروردگاری باو با پیرانی دیری نشتنه، او باو بی رج ناکنوا. فكذبوه فاينهم لا محضرون الا عباد الله المخلصين. کتی اون بر رویان پیا نکرد، که او بیگمان اون آماده کردن بند دل صوزو هل بچار دکاری خدا. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إن جاءنا بانجي خيري إلياس من لنا وكان داها تداهي اشتوا صلاو درود الرئيز لسر إلياسين بيت إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ای ما برایتی با و شوی پاداشتی تاک کارند دینوا. بیا گمان اولش لبند ایمان داره کانی امیا. و من المرسلين إذن الجينه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم من الآخرين. برایتی لو اتي خوي او همو كسو كاريمان الرزكار كرت بيج قال لا بيراجنيك ببا وربو برداوم قرفتيبو بيجدهينا لا نومن برت باشان همو من تفروتولا كرت وان انكم لا تمرضون عليهم نصبحين وبالليل افلا تعقلون بيغمان اي وا همو بيان يقدرون بسر شويه نوارك هر لشويجدا لش ویج ده هند هزار لوا و تیا دپرن عیا اوژیریتان نا خنکارو بیرگ ناكن و چیمان بسرهنان و این نیونسل من المرسلین اذ ابق إلى الفلك المشحول فساهم فكان من المدحاظین براسیونسیج لا پیغمبرانه کتی رای کرد بلو کشتیا پرلا کلو پلو خال او سبنا تاری بجداری قرعای کرد لريزيوالدابو كل قرعه كدا الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ان جاء نهنگ قوتدا لكاتيك دا كشايني سرزانشتو قليبو تونكا پيش اوي خدا مولاتي بدات قوم قومكي بزيهشت خو اگر لو كسانا نبوايكا تسبحاتو يادي خدا دكنو نيو تايا لا إله إلا انت سبحانك اني كنتو من الظالمين پر وردگارا هيت خدايك نيجغلتو پاچو بيگردو ستايش شايستي تويو من لستمكارانم و دمائه والا سكين كدا تا روجهك كهم وان زندود كرينوا بدناه بالعرائي وهو سقيم لو دوا فرمان داية صالية جوجيا و درختوا به نخوش وانبتنا عليه شجرة من يقطين هذا هو الوحي كولكي قورمان بو پهجاند كالاكاني پانو قوريو مشو مغاز نزيشي ناكوون وارسلناه الى مئة الف او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين هذا هو الوحي و الروان من كرد با پهجمبراتي بولاي صد هزار كسو زياد ريجدون كا قومكياتي او ساهم ويان امانو باوريان هنا یمش جانی چی خوش من با فراهمهنان تاکات چی دیاری کردو. فستفتیم آل ربک البات و لهم البنون. ای پیغمبر را پرسیان لیب که آیا راسته کتان شایسته بنو کرآن شایسته خویان بيت البته کروکیت هردو بدیهن راوي خدان خودان پیورتن ها ملان قرآن دیوید ببی رو بتوانی خویان پوچسالی بالگه که اند در بخاد کته که وتوی آن فرشتهان کتی خداان لحالک دعوان کج بچایی سوق تماشاده کنو به کمی دزانن عیبوتی با خدا پروردگار کل همو او بی رو باورت شوتن و ددوره روایده ايام ما غير فريش كان دروس كردو لو كانت اوان نبيبون الا انهم من افكهم يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون براستی و آنها هم دجله درو بختانیان آواه من دالی بوا براستی و بیگمان زور دروزنن عیان مگر کتانی هل بچارد و کبیکات بنوی خوی و رزیداون بصر کرانده چون بریاری بی بالجی واددا ن عیات بیرج ناکنوا لم قصبی لم تو متنا معقلا املكم سلطان مبين أيام ما قرب الجواش تشي به زواج كرتان بدستوايا بوأم قصا هلقو ملقانا. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. عديك واكتيرتان. كاب الجتان أجر يوم الراز ذكن بهم نميدان. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبه ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون. للايا شتر و كافره كان خزماتيان برهار دا و لنوان ذاتي پروردگار و جنهان دا سوين بخدا جنهانش تاق زاني ويانا كاماده دا کرين بوله پرسين و محاسبه اگر آوا خزماتي اكبهت تون دادگای دا سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين پاچه و بگردی بخدای گوره درباره اشتهای که آوان باسید او قصب به جایانی دیکنبرم بر خدا، بلندان دل صازو هالبشار دکانی خدا، لو گفته رو بوتشونه خوار و خیتانه دورن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِلِينَ إِلَّا مَنْهُ وَصَالِ الْجَحِيمِ. آیه بیا وران براستی ای وو آوشی کدای پارستن ناتوان کسی پی گمر را و سر دور بخنوا مگر اکسای نشت جی ناو دو زخا فریش تکان دلین کس من یشون ادیاری کراهی خوی نبیت و اینا ل نحن صافون و این لا نحن المسبحون برسي اماه هرهمان بريز وستاوين آمادي فرمانين دوبارا دلين اماه حمودم سرگرم تسبحاتو ستايشي خداي مهربانين وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لو أَنَّ عندنا ذِكْرًا من الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ هرچنده هاول گران پیش روانة اگر ایمش که تی به چی آسمانی من وکو پیش و کان بو بها تایا ایمش دبوینه بند دل سوزو چه که کانی خدای گوره فکفرو بهی فسوف یعلمون کتیک قرآن من روان کرد بروایان بر پی نکرد سرنجام خویان دبین نوه چیان بسرده هنین. ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المصلون. سيد بخدا بعما برياري إما بو بنداء فرستاد وبيغم بركان هر زودر شوا كبادل ناعي هر أوان سركوتو سر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سرباز ایمان دارکانش من هر دستالات دگرد دستو زالده بن جاره خود بگره جویان پیمه تو سر انجامی لاری و خدا ناسین یان خویان دبین نواه أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ أَيَا أَوَانَا فَلَيَا نَكَزُوْسِزَاوْ تَوَلَيْا إِمَرُ بَرُّيَانْ بِبَيَتُوْ يَخَيَانْ بِيَبِقْرِيَتْ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ قُرْبَ سَرِيَانْ خَاقْ بَدَهْمَانِيَانْ يمكنك أن يكون هناك مدادة في ميدان وهي كبير بيانيش إسامنا كبابي دار كراوكان وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون تتماويق مولتان بدأوا جوانا في مدى راستيكان بخير برچاو سر انجام خواهان نوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون فَأَجِيءُ بِغَرْدِيبُهُ فَرْوَدْغَارَتْ فَرْوَدْغَارِي خَاوَنَ دَصَلَاتْ لَوَيْكَ أَوَالَ دَيْدَنَ بَالُو زَاتَبْ هَاوَلُوهَاوْتَايَا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُبْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلا و درودیش لسر هم و پیغمبران و سر جم فرستادکانی خدا. سپاس و ستایشیش با خدا پروردگاری هم جهانیان همیشو دوام